يَا بُنَيَّ الله أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَن رسول الله إليكم فلما أذعوا أذى الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إن 117. الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين 117. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين 118. يريدون ليقفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي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 يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فامن الطائفه 129. وكفروا الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين